فشيخنا ايضا عندنا سؤال ظهر عندنا بعض الناس هم يقولون ان الاصل في الناس كفر الاصل في الناس كفر يعني لان تكلون من هذا الاصل يعني الا تكريبا مثلا ان احد يريد ان يسلم نعم احد الناس هم يقولون لا الشهاداتين لا يكفيك ولا نتب الإسلام ولا الصلاة ولا الحاج ولا السلم لا يوجد فيك, فيك حتى نجلس معك وننظر ما هي العقيدة عندك وما هي وما وماذا تقول في هذا وماذا تقول في خلقك نعم هذا توقف وتبيب يعني هل توقف يعني توقف وتبيب هذا هل هو الحق أم باطن؟ لا لا بالنسبة أصحاب فرق التوقف والتبين يعني لابد أن تعلم أخي الكريم أن هؤلاء على ضلالة وأمرهم يقول إلى إلى الخجلان الذين رأيناهم وسمعنا عنهم من أصحاب التوقف والتبين دو الأصحاب هوا هم لهم عقائد خاصة بهم ويمتحنون الناس بها لهم عقائد خاصة ويمتحنون الناس بها ولا يحكمون بالإيمان إلا لمن كان معهم لا. انت قد تتكلم معي نظريا كثيرا ولكن من ناحية العملية كل من ابتلي بهذا, بهذا العقيدة الفاسدة ستجدوا أن أصحاب هوا ثم هم يختلفون عن بعض مع بعض. بعض بعضهم البعض ويكفر بعضهم بعض نعم هو كذلك نعم هو هذا الأنواب <تصفيق> أنا آخر الكريم أقول لك حتى تستريح قلبك أنت على حسب كل بلد على حسب أهلها على حسب حد أهلها لأنك أنا ما قدرش أقول لك مثلا البلد الفلانية كذا أو البلد الفلانية لأن دي مش يعني القاعدة إذا كان كثرة على الناس كثرة في الناس الكفر والشرك فالعبرة هنا بالغالب العبرة هي بالغالب لكن انت ما إذا, لم, ي... إذا لم... لم ترى أن هذا الشيء هو أكثر انت كل من شهد الشاهتين فدي علامه على الاسلام الا أن يظهر لك ايه no. أن يظهر لك خلف ذلك انت تستريح لكن لو قلت انت بكلام التوقف والتبين لا صرت ابن كل كل 7 8 10 صاروا هم يحكمون انفسهم نعم no. ثم هم لهم عقائد خاصه فيهم بيتحاملوا بيها الناس no. ويتحاملوا الناس باشخاص no. احيانا يعني وهم في بينهم فرق ولا اي فرقه واحده فرق كثيره no. وهو الذي اهلكهم ودمرهم وخيب سعيهم وأذن لهم أنه وتجد بعضهم من ينتكس تماما أو يتشيع تراهم أنهم دائما في محاورات فكرية دائما وخاوين يعني يهتمون بدراسة أصول الفقه ولا يهتمون بالآثار وكلام العلماء ليه؟ ليه يهتمون بالآثار الفقه ولا يهتمون بالآثار السلاف وكلام العلماء لأنهم يريدون أن يفهموا القرآن والسنة برأيهم يفهمهم هم يعني يفهمهم هم يفهمون هذا يأتون بكلمات مطلقة عامة ثم يفسرونها كما هم يحبون ونحن لما نشوف مثلا الشكريين الشوقيين تسمعون عن الشوقيين والشكريين دي من الطائفة بولادة التكفير اللي يعني اللي يعتقد عقائدهم ولا ينضم لجماعتهم هو كثير شوف سبحان الله يعني من شروط الإسلام أن ينضم للجماعات ما أنا أعرف في دين الله هذه... هذه لا شك أنه ده هوى. يعني إذا اعتقد عقائدهم ولم ينضم لجماعاتهم فهو كيف ومن صلى معهم من غيرهم فأنهم لا يسمحون له قد تقول مثلا إيه لا يصلى بهم ماشي لأنهم يكفرونه لكن لو صلى معهم لا يسمحون له إلا إذا كان إيه إلا إذا كان إيه من ضمن لجماعاتهم عقيدته وكام من الانسان يريد ان يصلي مع هؤلاء الشكريين والشؤونين والتوقف وغلاة التكفير ولا يسمحون له ان يصلي معهم انهولك كائن زي كافر يصلي معهم فيخذفونه بعيدا ويضربونه فهم, فهم هم اصحاب هوا ومش لهؤلاء اخي الكريم الذين وصلوا لهذا الغلوب وما قالهم الى السقوط وانسقطوا سقطوا يعني اسوء ما يقع اسوء من سيكون اسوء من المرجئه ان سيكون في الجهميه التجهيل واضرب لك مثالا على القوص فكان واحدا من ولات التكفير ثم الان صار عند حسن مبارك ولات الامور امير المؤمنين كيف كان يكفر الناس جميعهم منهم وكافرهم ثم صار يحكم بتفريط باليمان بل هو يشتغل معه كان وكان وليس هو وحده بل كثير من الناس هنا في مصر في بداية شبابهم وحماسهم وقوتهم يكون في الغلوب ثم حينما يطلبهم الأمل تراهم ينزلون مرة واحدة يعني هو صعد مرة صعودا يعني كبيرا ثم نزل مرة واحدة من الغلوب في التكفير إلى التجاه وهذا وحالات والأكثر كثير من الناس هنا في مصر كانوا من الشكريين ومن أتباع شكر مصطفى وغيرهم من غلاطة التكفير ثم صاروا بعد ذلك منهم من تشيع منهم من صار جهميا ومنهم من تركت دينا جملة متفسر فالشيطان له في ابن آدم نزغتان نزغتان واسوستان إما أنه يدعوه للغلوب وإما أنه يدعوه لإيه التفرط وقليل من الناس من يختصر في دينة ويتوسط لكذلك جعلناكم متن وصصا